بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صراءة بمثل الغاية والتقريب للقاضي أبي تجاع رحمه الله تعالى إدام الزكاة قال رحمه الله وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شراء أن يكون مما يزرعه الآذنيون وأن يكون قوتا مردخرا وأن يكون نصابا وأما التمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمر النخل وثمر الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والفرية والملك التام والنصار. نعم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> بعد أن ذكر زكاة الأثمان أو النقدين أو الذهب والفضة وذكرنا أن شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة، هاه. بلوه النصاب وحلول الحول. والنصاب في الذهب ما يساوي، هاه. مشرينا في زماننا يقدر ب من الذهب الخالص. ونصاب زكاة الفضة مئة درهم أو مئة دلهم وتقدر في زماننا بخمس مئة من الفضة. وحلول الحول يعني الهجري 360 يوما في هذا يكون تكون الزكاة واجبة إذا بلغ المال النصاب. ذكرنا أيضا أن العلما لما تكون الذهب والفضة أو يقولون أو ما يقوم مقامهما ذلك لو تعامل الناس بالجلود بل لو تعاملوا بالتراب لصار فيه علة الثمنية والعلة الربوية. يعني الجنيه يقوم مقوم الذهب والفترة والريال والدرهم والدينار والدولار واليورو وغيرها من أنواع عملات الناس كل هذه كل هذه تعامل معاملة زكاة النقدين أو الذهب والفضة. نعم لا لأن يقوم مقالا قال رحمه الله تعالى وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون يعني مما يزرعه بغرض الانتفاع به للآدميين أما ما لا ينتفع به الآدميون من الحشائش وغيرها فهذه ليس فيها زكاة وأن يكون قوتا مدخر أن يكون مما يقتات ويدخر ولذلك الخضروات على قول جمهور أهل العلم خلاف للأحناف هل فيها زكاة زرع؟ لا، وكذا الفاكهة إلا النخيل والخرم يعني النعنع. فهذه ليس فيها زكاء، ليس فيها زكاء يعني الخضروات، وإنما فيها زكات المال، فيها زكات المال. يعني اللي بيزرع اللي بيزرع كوسا أو طماطم أو غيرها هذه ليس فيها زكاء، زكاء زرع، وإنما فيها زكات المام يبقى يشترك فيما فيما يزكى فيه محمد الله أن يقتات ويدخر أن يقتات ويدخر ذلك لو واحد مثلا عنده قمح ولكن هو لا يزرعه تاجر قمح ووصل القمح عنده خمسة أوسق ستين صاعا هل فيه زكاة الزرع ولا لا فيه زكاة عروض التجارة فيه زكاة عروض التجارة انه يشترط لزكاه عروض التجاره او زكاه الزروع ما لا يشترط لزكاه عروض التجاره كما سي... كما سنبينهم ان شاء الله فيما يزكى فيه على قول جمهور العلماء الحنابلة والشافعيه والمالكيه خلافا للأحناف يكون مما يقتات ويودخر وان يكون نصابا وان يكون نصابا وان نصاب في الله عليه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون يعني أقل خم من خمسة أوسق صدقة وتنازع العلماء في الخمسة أوسق هل فيها صدقة أم لا والأحوط يخرج فيها صدقة أما ما هو أقل منها فليس فيه صدقة والوسق ستون صاعا والصاع أربع حتنات بكف الرجل المعتدل تقدرها العلماء في زمننا بـ 612 كيلو جراما إذا وصل زرع الإنسان ما يساوي 612 كيلو جراما من القمر لأنه كما تعلم بارك الله فيكم أن الصاع مكيال وليس وليس وزنا يعني ممكن تضع فيه كيلو من شيء تزدريه مثلا وتضع فيه ثلاثة كيلو من الأرز لأن الصاع ليس وزناً وإنما هو ممكن في الصاع؟ لماذا؟ يعني ريت لو أحد من الإخوة راح المدينة النووية نظن أسمع أن يبحث صاع النبي صلى الله عليه وسلم لو جاب صاع وبدأ موجود في المنطقة كلها يقدر قدره بأي يعني أي أي مكاين بينه به كل سنة الزكوات هذا يحتاجه المستوى مجاشر مم. فالصاع يعني مثلا من الزبيب ممكن تضع من الزبيب كيلو في الصاع وتضع من التمر أكثر من 2 كيلو 3 كيلو أكثر لأن التمر أثقل من الزبيب فيقدر بالقنح تقريبا 612 كيلو جرام 612 كيلو جرام إذا وصل النصاب إلى هذا الحد الذي هي خمسة أوصف يكون فيه إما العشر أو نصف العشر إذا كان يروي على ماء المتر بلا كلفة فهذا فيه العشر يعني كل 612 فيهم كان على عشرة ها؟ 612 على 10 61 كيلو تقريبا لا صعب. لا صعب. وش وش وش وش آه تمام وما إذا كان يروي بالكلفة والسواقي والآلات والمكاين فهذا فيه نصف العشر فيه نصف العشر يعني تقريبا آه ثلاثون شيء واحد وثلاثين عن الأول واحد وثلاثين كيلو تقريبا. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وأما التمار فتجب الزكاة في شيئين منها هذا أيضاً متفق علماء فيه ثمر النخل وثمر الكرم يعني العنب وإذا خر نعم نعم آت الزكاية الناس يطعمونها تلحق ولازال الناس يكون بعض البلاد يكون الذعب لكن لو ما يكلها يخرج مثلها يخرج مثلها مما يرحب يعني يخرج قمح مثلها. أو دقيق أو ما شابه ذلك مما يأكله الناس قال رحمه الله تعالى وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها كان البرتقال ليس فيه زكات الزروع، اليوسف والمانجو وغيرها ليس فيها، والفراولة والموز ليس فيها زكات الزروع، وإنما فيها زكات المال. هي زكات الناس. عن التجول هذه الزروع. ولو قلنا ليس فيها زكات المطلقة لتعطرت مصالح الناس. قليل بيزرح حب الآن، فم أو ذرة، خليجدة أو أرز، لا يزء الموز الفراولة. وهذه الأشياء فيها زكاة المال بلوغ النصاب وحلول الحول أما الثمار ففي تمر النخل وثمر الكرم والمقصود بالكرم الزريب المجفف هنا يعني يخرج الزكاة على الزريب المجفف والنخيل والتمر يجوز أن تبقي لأهلك وتتصدق من ثلث ما عندك من الانتاج ثم تنظر بعد ذلك إن بلغ النصاب وإلا فرقك فلا زكاة يبرون النصوص عن النبي لسنفي ذلك كان عنده ونفيه جزله أن يبقي الربع أو الثلث لأهل بيته ولهدايا المسلمين ثم بعد ذلك يخرج على الزكاة إن كان قد بلغ النصاب قال رحمه الله تعالى وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب كما سبق في زكاة ماشية نعم الملك التام يعني مما يخرج على الملك التام الدين يعني شخص له دين عند شخص مماطن المال هذا نعم مالك عنده ولكن هل ملكته ملكا تاما لا وكذلك المبعض الذي استرع عبدا مبعضا لم يمتلكه ملكا تاما وهكذا. الشركة. نعم. الشركة؟ لا الشركة على حسب. الشركة قد يكون الزكاة في ماله وحده واحدة. تأتي بالزكاة يبلغ ماله وحده والنصاب. نعم. نعم. وأما عروض التجارة فتجمع زكاة فيها بشراء المذبورة في الأثمنات. عروض التجارة ما أعد بغرض التجارة كل ما أعد بغرض التجارة ويدخل في ذلك العقارات لأن هذه من تجارات الناس لتجلب أموالا كثيرة في هذا الزمان الذي يشتري قطعة أرض بغرض أنه إذا زاد, زادت زاد سعرها باعها فهذا فيها هذه فيها الزكاة والذي يشتري عمارة بغرض أنها إذا غلت الأسعار باعها هذا فيها زكاة عروض التجار أما إذا أجرها فالزكاة في في غلتها أو ما تنتج هذه الأمار وأما المكائن في الشركات والمصانع والمباني ولو بلغت ما بلغت من الأموال في الشركات والمصانع فليس فيها زكاة وكذا السيارات غير الأجرة الملاك هذه ليس فيها زكاة مهما بيقولوا عن السيارة بمليون ليس فيها زكاة أما السيارات الأجرة فالزكاة فيه في غلتها وإنتاجها لا في ذاتها وكذلك إذا بنى بيتا له ولأهله وأبنائه ليس بغرض التجارة ليس فيه زكاة أما إذا انتوى البيت والتجارة والتجارة فيتحول يبدأ يستقبل عاما هجريا من أول ما نوى التجارة في هذا البيت لكن لو نحن بيئ بيتي عشان نبني بيت ثاني، هل هذه تجارة؟ لا لكن لو بعتوا بكي أتاجر وأشتروا بيئت أخر وأتاجر هذه التجارة هذا أعد للتجارة يبقى عروض التجارة كل ما أعد للتجارة فيها تجب الزكاة فيها بالشرائة المذكورة في الأثمان يعني يشترط فيها بعد الإسلام والحرية والملك التام يشترط فيها بلوغ النصاب وحلول الحول وهل يشترط في هذا حلول الحول على كل جزء من عروض التجارة هل يشترط هذا ولا يشترط لا يشترط المعشرات اللي هي الزروع وعروض التجارة والماشية لا يشترط مرور حول على كل جزء منه يعني واحد مثلا بلغ بلغت تجارته النصاب في شهر محرم واشترى في شهر ذي الحجة قبل موعد الزكاة بيوم اشترى أشياء أنا. هذه الأشياء مر عليها حول ولا يوم يوم هل تدخل في النصاة ولا لا تدخلها تدخل في أصل النصاة ولا يشترط فيها مرور حول على كل جزء من عروض اتجاه لا يشترط ذلك، وكذلك الماشيا لو واحد عنده أغنام 39 ليلة الزكاة واحدة ولدت صارت أربعين. لو ما ولدت ليس عليه الزكاة. لكن قالوا أنها ولدت ليلة ليلك الزكاة وغدا سيخرج الزكاة ففيها الزكاة. لو أنه ذبح حاضر. لو أنه ذبح واحدة ليس بغرض تنقيس النصاب. جل وذيب جيدا بحقه. بغض التسعة وتلاثين بعد الأربعين هل عليه زكاة؟ لا تجب عليه زكاة لكن لو فعل ذلك كحيرة من الخروج من الزكاة العلماء يقول أنه عامل بنقيض بنقيضي خصوه كالذي يسافر من أجل أن يفت. هذا يقضي هذا, مع هذا اليوم مع مع الإثم يقضي هذا اليوم مع إثمه سؤال. الراحة اللي هو ايه بالفاتحة يعني لا لا يدفع فيه اموال نعم هذا يدفع العشر طالما انه لا ينفق على هذا السق يدفع العشر في الشيء. في الشيء اخرى لا في الري ينفق ولا ما ينفق يخرج العشر يبا إذن يشترس في زكاة عروض التجارة أن تبلغ النصاب وما يشوي 85 غرامة من الذهب الخالص وحلول الحوض ولذلك بعض الناس على الموز مثلا الفراوي يطلع 2.5% أول إنتاج ما يقصر وهذا غلط ويتاجد في هذا المال ويربح أو يخسر. ويعود نفسه قد أخرج الزكاة هذا المال وهذا غلط تمام؟ الواجب عليه أن ينتظر إلى الحول ويحصل كل المال الذي عنده معافلوس في البنكة، معافلوس في البيت، معافلوس عند شخص لذلك إذا كان له دين عند شخص واحد مثلا بيبيع أجهزة العروس الزواج يبيع غرف نوم وكذا وكذا وله آلاف عند الناس هؤلاء الأشخاص منهم من هو مماطل لا يدفع ومنهم من هو غير مماطل لا يدفع فأي هذه الأموال تكون في الزكاة وأيها لا تكون العلماء لذلك العلم أنه إذا كان هذا الشخص غير مماطل ويسدد ما عليه فهذا له حكم المال الذي في جيبه يعني تخرج عنه الزكاة أما إذا كان عند شخص مماطل فتناجع العلماء إذا قبض هذا المال هل يخرج زكاته حالاً ولا يخرج زكاته بعد استقبال عام وحول هجري علاقة ألي أظهروا خالي بالنسبة لي والله أعلم وإن كان هذا خلاف فتك بعض مشيخنا أنه يستقبل به عاماً هجري لأنه لم يمر عليه عام وهو في ملكه التام لأنه كان عند الشخص من ليس في ملكه ملكاً تاماً وإن كان بعض مشيخنا وبعض العلمي يقول أنه أنه يخرج الزكاة وحينما يقبضه مباشرة وهذه مسألة خلافية بين العلماء نعم يعني ألا إذا نقرأ مصار مسامع الناس على المنابر بهذه الأشياء أما اليوم المنابر صارت كل الخطب سياسة إلا ما رحم ربك وقليل ما هم الأعز كل الخطب صارت في السياسة حتى المساجد لم يريحون من السياسة وعفن السياسة حتى المسائل تدخل المسجد لا تسمع إلا, إلا سياسة سياسة سياسة أتعبت من السياسة ولا يذب من من المسلمين يعرف هذه الأحكام؟ هذه الأحكام من يعرفها من المسلمين؟ يتاجر الناس معهم آلاف معهم ملايين ولا يفهمون أحكام الزكاة ولا يعوم ربما بعضهم لا يخرج الزكاة تمال أبدا وبعض يذهب لحج كل عام نافلة وينطوأ بالعمرة وهو يأكل أموال الناس هذا أبد من تفهيم الناس هذه الأحكام وتعليمهم وعدم الانتفاة للانشغال في السياسة والرئاسة والوزارة والإمارة وغيرها مما لا فئة تبا نعم بسطف فأول مصاب وأول المصابل يبقى نصاب الابل اذا بلغت خمس الابل فيها شاء نعم وفي عشر شاء ثالث نعم وفي خمس عشرة ثلاث شياء وفي عشرين اربع شياء يبقى الى عشرين في كل خمس منها شاء نعم وفي خمس وعشرين بنت مقاض من الابل بنتو مخاضو هي ما بلغت، هاه؟ ها. ودخلت في الثانية، نعم، وفي ستة وثلاثين، <تصفيق> وفي ستة وثلاثين بدل نعم. نعم، وفي ستة وأربعين حقه. وفي نعم. إحدى وستين جذع. وفي ست وسبعين بنتا نعم وفي إحدى وتسعين حقة وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبوت ثم في كل أربعين بنت لبوت وفي كل خمسين حقة نعم وفي كل خمسين حقة والتي استحقت أن يضربها الفحل نعم وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين متنة نعم يبقى في كل ثلاثين نصاب البقر 30، نصاب الإبل 5، ونساء نصاب الغنم 40. فاذا وصلت البقر إلى 30 ففيها تبيع وفي 40 مسنة. نعم. وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز. نعم، جذعة من الضأن هو ما له 6 اشهر ودخل في الشهر السابع. وثانية من الماز هو ما له سنه ودخل في الثانية. هذا ايضا يجب في ان يكون هذا السن في الاضحيه وفي الهدي في الحج نعم وفي العقيقة ايضا نعم وفي مئه و وعشرين شاتان وفي مئه وفي مئتين و1 ثلاثه ثم في كل مئه شاة نعم تحصل يذكيان الواحد شرائط إذا, كان إذا كان هناك خلطة بين شخصين في هذه الماشية بهمة العام البقر ويغط معها الجواميس كما قال العلماء ابن رحمه الله وغيره والإبل الجمال والغنم ما عز كانت أوضاعه يزكى إذا اختلط شخصان يعني مثلا واحد له عشرين من الغنم. او خمسة وعشرين وواحد خمسة عشر واختلطوا هل نقول ان هذه القلطة تؤثر في الزكاة او لا تؤثر نعم تؤثر بسبع شرائط تؤثر بسبع شرائط يعني نجمع الخمسة وعشرين تصير اربعين ففيها شاع نعم مش حول نعم مش ان عليها نعم بسبب إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشروع واحدا والحالف واحدا وموضع الحلب واحدا نعم يعني أن هناك خلطة تامة بين المتخالطين أو المخالطين فحينئذ يكون فيه الخلطة تؤثر وهل التفرخة تؤثر ذهب إلى ذلك الإمام رحمه رحمه الله انها ذلك الصاولا يا لقول الجمهور خلاف الحنابلة نعم قسم وأول نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زادت بحسابه والنصاب الوارد 100 درهم وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم وفيها وفيما زادت بحسابه ولا تجب في الحلي المباح <تصفيق> كما سبق في زكاة الذاب والفضة قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة الحلي الذي أعد للزينة هذا ليس فيه زكاة على قول الشافعية هو قول بعض العلماء وهو الأظهر والله تعالى أعلم هذا بس مع الشيخ نباز وابن أثيمين إلى أنه تجب فيه الزكاة والخلاف في ذلك مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة ماله وأصابوا أن هذا الحديث لا يصح الأظهر أن هذا الحديث لا يصح كما ذكر الشيخ عبدالله بن حميد وغيره من العلم أنه لا يصح في زكاة الحلي حديث وبعض العلماء يرى وجود الزكاة في الحلي، يعني إذا بلغ الذهب الذي عند المرأة 85 جراما تخرج عنه زكاة كبسة والاظهر والله تعالى أعلم من نسبة لي أنه لا يصح حديث في زكاة حلي المرأة أو زين الزباع ومن أخذ القول الشيخ من البعض الشيخ من الزباعين فهذا قولا لأهل العلم وقال شيخنا أن هذا هو الأحوال وليس من جهة الدليل وإلا من جهة الدليل فالأظهر أنه لا يصح في زكاة الحلي حديث لا يصح فيه حديث نعم ولكن إذا المرأة قالت مثلاً والله يخليه بس لما يغلى انبيعه من أول ما تنتوي هذه النية فهذه نية التجارة هذه نية التجارة نعم وصل ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق قدرها ألف وستماء في رفل بالبغدادي وفيما زالها بالحساب وفيما انسقيا بماء السماء والسيخ وفيها وفيها ان سقيت بماء السماء والسيكي العشر وإن سقيت أو نبض نصف العشر. نعم كما سبق. إذا سقيت الآلة وانفق عليها ففيها ففيها نصف العشر. أما إذا سقيت بالراحة أو بماء المطر ففيها العشر. ويشترط في زكاة الماشية كما سبق أنها تكون سائمة. أنها تكون سائمة. يعني ترعى أغلب الحظ. تنازع في أغلبه. هل هو ما زال عشر أم تسعة أشهر؟ وأما إذا كان يشتري لها يعني يطعمها من غيري يعني المرعى المراعي وكذا فهذه ليس فيها زكاة وإنما فيها زكات ها عروض التجارة إذا كان يتجّر يشتري شوية غنم قبل قبل عيد الأضحى في خمس شهور أو ست شهور ثم يبيعها في عيد الأضحى هذه فيها زكات عروض التجارة إذا بلغت النصاب بحيث إذا خبض إذا زادت لذلك لا يشترط فيها أن تكون أربعين يعني على ثلاثين غانبا مثلا تساوي كم تساوي خمسة جرام أو ما تساوي تساوي تساوي يعني على ثلاثين مثلا وهو بيعلفه اشتدى عرش وذرع و... والأشياء اللي بيعطيها الأغناء تأكدين هذا اذا كانت تعلق وليس على المرعى بدون كبة فهذه لو حتى لو وصلت ثلاثين يعني كملت نصاب زكاة النقدين والزكاة المال فمن اول ما يشتري هذه الاشياء ويتازب فيها يحسب يحسب سنة من هنا جارج عنده خمس شهور او ست شهور وباعه في ريد الاضحى فان بقي هذا المال معه وهو مقتمل النصاب ولو بخلطة معمال غيره ففيه الزكاه وإلا فلا زكاه. الحليب هذا ليس في أصله ولو عنده ما عنده من الأرض الزراعية بملايين فليس في أصل هذه المال زكاه إنما زكاة فيه في زرعها لو عنده عنده بقر وجواميس من أجل الحلب واللحم فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كان يبيع هذا الحليب في عروض التسجارات نعم شرط أن تكون السائفة البقر والإبن ولا أن تكون السائفة يعني ترعى أغلب نعم انتم لو ها اخر الصرخه يعني الصرخه ياخذ ما لا بالصرخه مفتور الحمد لله الذي خلاف العلم في ذلك وهو من ذلك الاحتياط قالوا بالاخراج ونال على حسن الحديث أتؤدينا زكاة مالك الحديث بعض علماء وحسن والشيخ من بعض الشيخ المعزينين ولك الله على محجزة إخلاقها صلى